فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إِلَّا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألا الذين أرسل إليهم ولا المرسلين فلنقصن عليهم بعلم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 قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم, ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مسجد وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الظَّلَالَةِ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 129. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 120. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء, لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق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 ما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهاؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 كَذَلِكَ نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا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 فانتظروا اني معكم من المنتظرين فاجينا هو الذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين والى ثمود اخاهم صالحا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 بالذي آمنت به كافرون فعقروا ناقة وعدوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِهِمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَاتَّقُمْنَا مِنْهُمْ فَأَرْقَبْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 114. أَفَاقَ أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اسقفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظه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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن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 واكتب لنا في هذه الدنيا حَسَنَةً وفي الاخره انا هدنا اليك قَالَ عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 وَأَوْلَيْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ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 اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم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 وَمَن يُضْلِلِ الْفَأْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا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 سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنَّا خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَ عَدْلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متين.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 126. وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين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 120. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون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 وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضْرُعُ وَخِفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصْلَلِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَادَ رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ